بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفى آذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عابن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي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 قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندا دا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين إلى السماء وهي دخان فقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ يَا طَوْعًا أُكَرْهَا قَالَتْ أَتَيْنَا طَاعِيًّا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ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 فاستكبروا في الأرض بغير الحق و قالوا من أشد منا قوة فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق و قالوا و قالوا من أشد منا قوة أو نمى فَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَقِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ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 شهدتم علينا قالوا أنطقل الله قالوا أنطقل الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أيشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم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 حدوا وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضللانا من الجن والانس نجعلهم تحت اقدامنا نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الاسلمين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه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 قُلْ جَئْتُ لَعْبْدٍ مُّنصَبٍّ لِّيَعْبُدَ ۚ فَإِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ فَإِنَّكُمْ تَسْمَعُونَ وَتُرُونَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ك ترى الأرض طائعة، فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحي الموتى. إن الذي أحياها لمحي الموتى. إنه على كل شيء قدير.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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا لو فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّهَا لَنَا لَيَقُولَنَّهَا لَنَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّنِي لَعِندَهُ لَحَسَنَة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 كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يشفب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مذية من لقاء ربهم ألا إنه بكل